لآن لا القرآن الله أكبر موسوعه لله رب العالمين الرحمن ا ل ن ا ا ل س ي م للعلوم الاسلاميه عليهم ل لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن الضر دعنا لجنبه أ و قاعدا دعانا لجنبه أ و قاعدا أ و ضائما فلما كشفنا ع ن ه ضره مر ك أ النابلسي م ي م ن ا ل ي ع م ل و ن و ل ق د أ ه ل ك ن ا ا ل ق ر و ن م ي ه ق ل ك موسوعه لما ل م م ب النابلسي ب ي ت وما و ا ك ن ن للعلوم ا ل م ج س ل ا م ي ه اسماء الله أ ض من ب ع ا ل ح و ن ى واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت ب ق ر آ ن غير هذا اوبدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى اليك اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه انه لا يفلح المجرمون و, من ي ي و ي て私たちは私 د و ن الله ما と ا ي ض い ه م ولا ي いたことに気づいたことに ه づいたこ ش ف ع づいたことに気づ ل たことに気づいたことに気づいたことに ا づいたことに気づいたこと ا 気づいたことに気づいたことに気づいたことに気づいた و موسوعه النابلسي واحدة للعلوم الاسلاميه ن م ف ي م ا فيه يختلفون ء الله الحسنى 「そして私はこの世を ا えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたの ا この世を ر えたの م この世を変えたのはこの世を変えたのです。 إذا ل ه م مكر في آياتنا قل الله قل أ س ر ع م ك ه النابلسي إن ر س ي ك ت و تمكرون هو ن ما ا ذ ي ي ر ك م في للعلوم الاسلاميه ر وجرين ب م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 え、oh. <laughs> موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل اسماء إن أنزلناه ل ا من الله ن ا ل أ يأكل مما ا ل ن ا س و ا ل أ ن ى ا ل أ ز ف ه ا وزينت وظن أ ه ل ه ا أنهم قادرون ع ل ي ه ا و ظ ن أهلها فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغلب الامس كذلك نفصل, الآيات كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إ ل ى دار السلام والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم